نجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. allamahu shadidul dana fatadna ما كذب الفؤاد ما Bismillahirrahmanirrahim. علمه شديد القوى ذو فاستوى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَوسًا سِنًّا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إِذْ يَوْشَ السِّدْرَةَ مَا يَوْشَ مَا زَاغَ وما وَمَا طَوَى لَقَدْرَ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّاءَ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَاءَ لَكُمُ الذَّكَرُ In here. İyettbeyon, illa znn ve Am li insani ma Allah'a emanet Allah